مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم بك الطبول المحركة هي والغمس لا لا تتركه من مرتزك باغي نجس من مرتزك باغي نجس ارعب جنود الامركة واعملي ايران النجس خلي العبو ومشركه لا مر افترس لمر طاغي افتر تكت الطبول المعركة خياتك الدام وانغمس لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتازك باغي نجس في بهوان ألبكه راياتهم ناكس ودس هم عماله افركه في الأرض عزاه يندعس في الأرض عزاه يندعس الطبول المعركه تيات قدام والغمس زار لا لا تترك من مرتزق باغي نجس مرتزق باغي نجس يا ابن العقيده حرك عزمك ولا لا تبدا تدعوا دوات ونهك صوبه تقناس وحترس وبهت جناس واحترس دق الطبول المعركه تيات قدام والغمس سارينا لا, لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس من العدى ثادك وعلى جاما دعس كبر وقلبان ادركه النصر من فاعد الغلس من بعد الغلس دقت الطبول المعركة هي تقدام والغمس سارينا لا, لا Like loving the religion.